ان جهنم ما كانت مرصادا للطاغين مابا لا بثين فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء مفتق انهم كانوا لا كذبا وكذبوا في اياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدا اطعاما وكوعد اترابا وكاسا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 يَوْمَ قُومَ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا تَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنِ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّ